توب الله وإنا وعيكم توب يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم دين اصيا وط الذي تنعمت عليهم عليهم والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونصر وما سواها فعنمنا فجورنا وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من لساها كذب الثمود بطواها فقال لهم عصول الله ناقة الله وصفياها فكذبوه فعقعوها فدمدم عليهم غمرهم وبذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى إذا <تصفيق> تدلع وما خلف الذكع والأنثى إن سعيكم نشدى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يسره لليسرى وأما من بخل واسرنا وكذب بالحسنى فسن يسره للعصرى وما يغني سيجنب من أتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إن ابتقى وجه غنبه الأعلى ولا سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى ما ودعك رمك وما قنا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رمك فتغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك طالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأمم اليتيم فلا تقهرها منه فَسَائِلَ فَلَاتَهُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ <تصفيق> أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ فَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ فَإِنَّمَا عَن رَّبِّكَ فإذا فغرد فانصب وإلى ربك فغرم بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وطوخ سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم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 قلنا إن الإنسان مالا من علم قلنا إن الإنسان قلنا إن الإنسان يطع أربابه أربابه مستغنا إن إلى ربك أرجع أعيت الذي يعبد إذا صنع أعيت كان على bir de ko, ko ayda yer, ya, اللهم الحمدلله ولا إنا إنا نرضا أكبر اسم الله الرحمن الرحيم إنا أزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذنهم بينهم كل أمر سلام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 وما تَنَافَى الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بعد مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا آمَنَ إلا إلا مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَّا قَلِيلٌ عَنِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُشْرِكِينَ أولئك هُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا في السُّفَهَاءُ أَلَا الَّذِينَ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير بأي جزاؤهم عيال ربهم دنات عدل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبد رضي الله, الله عنه ورضوا عن ذلك لمن خاشي ربا بسم الله الرحمن الرحيم إلى زلزلت الأرض زلزالها وأخذت الأرض أذقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدد أخبارها بأن ربك أرحالها يومئذ يصل الناس عشتاة ليوغوا أعماله فمن فالموريات قدحا فالمضيعات قد صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك نود وإنه على ذلك لشيد وإنه لهم بالخير لشديد أفلا يعلم إذا فرح الصيام في الصدور إن عبدهم يومئذ اللهم إبرك بسم الله الرحمن الرحيم القارئ من القارئ وما أدراك ما القارئ يومئذ يكون الناس كالفاشل المبتدوث وتكون الجبال كالعين المفروش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضيه وأما من خطفت موازينه لَوْ تَعْنَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَعُونَ الْجَحِيمِ ثُمَّ لَتَعُونَ هَا عِيْنَ ثُمَّ لَتُسْخَنُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ رب العالمين